الوحدة الرابعة الدرس الثالث بيتي واحد استمع إلى العبارات وآعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور بيت غرفة الجلوس غرفة النوم حمام غرفة الأطفال حديقة مطبخ